من هذا المتسلل نحو قباء دخل اليهودي مزرعة ابن عمه فوجده جالسا تحت نخلة فقال له قاتل الله بني قيله والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء عند رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعمون أنه نبي اسودت الدنيا في وجه اليهودي وقام من مجلسه أما عبده الذي يخترف الرطب فوق النخلة فقد اهتز وارتجف وكاد يسقط لكنه تماسك ونزل وأقبل يسأله بلهف ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ لم يجبه حامل الخبر، فقد تكفل سيده بإخراصه وإجابته إجابة يهودية بامتياز. قبض أصابع يده بقوة، ثم أطلقها لكمة شديدة في وجه عبده. وصاحبه ما لك ولهذا أقبل على عملك وضع العبد الذي وخط الشيب لحيته ورأسه يده على وجهه من شدة الألم وأخرج من صدره اعتذار المساكين وقال لا شيء إنما أردت أن أستفتيه عما قال ثم انصرف إلى عمله انصرفت إن روحه من الغربة والشقاء والعبودية لكن لكمة اليهودي لم تصل إلى قلبه ظل قلبه معلقا بالخبر وفي المساء وبعدما خيم الليل وغفى سيده جمع شيئا من الطعام وتسلل من غرفته وغادر ملك سيده حتى وصل إلى ديار بني عمر بن عوف الأكارم فسأل عن مكان إقامة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فأرشدوه ولما وصل استأذن في الدخول فأذن له دخل الرجل ولما أصبح بين يديه صلى الله عليه وسلم كلمه بأدب وقال إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شيء كان عندي صدقة فرأيتكم أحق به من غيركم ثم وضع الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم ولم ينصرف بل مكث ينتظر حدوث شيء عان الأمرين بحثا عنه كان يحدق في نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي نظر إلى الطعام فلم يمد يده له ولم تدخل جوفه لقمة منه بل التفت إلى أصحابه وقال لهم كلوا لم يحزن العبد بل ارتجف قلبه فرحا ثم استأذن ونهض مذهولا وعاد متسللا إلى مزرعة سيده اليهودي وهو يكلم نفسه بحماس ويقول هذه واحدة ترى ما الذي يعنيه بقوله هذه واحدة الأيام ستجيب أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فمكث في قباء ما يقارب الأربع عشرة ليلة بنا خلالها أول مسجد أسس على التقوى بنى مسجد قباء ثم أخبرهم فيما بعد أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره ثم أرسل إلى الأنصار رجلا يخبرهم بقدومه إلى يثرب فحملوا السلاح وخرجوا لاستقباله صلى الله عليه وسلم